لك يا رسول الله نهد قصائدي لو كان قلب للقصيد فذاك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تاتطون الذرات الأفاكى الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاحباب الكرام اهلا ومرحبا بكم يا من تركتم اعمالكم وبيوتكم وجئتم لتتعلموا العلم النافع الذي يقربكم من ربكم جل وعلا هنيئا لكم أيها يوم شَغَلَ الناس بدنياهم يَشَغَلْتُمْ بِرَبِّكُمْ تبارك وتعالى هنيئا لكم أيها الفضلاء والأجلاء أصبحتم مهمكم هم واحد هو تعلم العلم الذي يقربكم من الله هو إغضاء الله جل وعلا أبشركم بما رواه التربري وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ايها دخوة الفضلاء أيها الإجلا اعلموا أنكم في دراستكم لهذه العلوم الشرعية أنتم تتعبدون إلى الله جل وعلا تتعبدون لله تبارك وتعالى لأن مدارسة العلم عبادة أبشر أيها الفضلاء يوم خرجتم من بيوتكم وضعت الملائكة أدنحتها لكم رضا بما تصنعون رزق لله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل ونشكر القائمين على هذه الدورة المباركة وأسأل الله أن يجعل كل هذا في موازين حسناتهم ونشكر قبل الشيخ ايمن الموسى حفظه الله الذي ترك أهله وزوجه وولده وجاء ليعلمنا فجزاه الله خيرا لا يريد جزاء ولا شكورا إلا الأجر والثواب من الله التبارك وتعالى وأنتم يا من تركتم أعمالكم وفرغتم أنفسكم لتعلم علوم الآخرة لا تريدون شهادة ولا وظيفة ولا مالا وأحسبكم جميعا إن شاء الله من المخلصين أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العلماء الربانيين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أحد الاخوه أخبرني الآن أن والدته توفيت هذا الأسبوع ويطلب الدعاء لها وأنتم تؤمنون لعل من بينكم رجل صالح اللهم ارحم هذه المراه اللهم ارحمها رحمة واسعة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعلها من أهل الجنة وارفع برجتها فيها اللهم ثبت قدميها على الصراط المستقيم اللهم أعطها كتابها بيمينها يا رب العالمين اللهم نغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم نغفر لأمواتنا وأموات المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين آمين وصلى اللهم على محمد والآله وصحب أجمعين ونبدأ إن شاء الله تعالى بسم الله المجلس الثاني من كتاب البداية في علم أصول الفiqh لفضل الشيف رحمه الله السلام باد الباب القامس السنة النبوية الضابط الرائح الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترا بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف غفر الله له الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترا هذا الضابط رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الحديث ليس بحجة في العقائد إن لم يكن متواترا فأحاديث الأحاذ الغريب والعزيز والمشهور الأحاديث الصحيحة التي حكم العلماء بصحتها فإن المعتزلة لا يعتبرونها أدلة في العقائد وبناء عليه فكل عقيده ثبتت بالحديث الصحيح غير المتواتر لا يؤمن بها المعتزله فلا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم ولا يؤمنون بكثير مما يحدث يوم القيامه مما لم يثبت الا بالاحاديث الصحيحه غير المتواتره ولا يؤمنون بكثير مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نقول بأن الحديث الصحيح حجة في العقائد كما أنه حجة في الأحكام الشرعية الطهارة والصلاة والصيام والزكاه والحد والكفالة والحوالة وغيرها من أحكام الأسرة والقضاء والأطعمة كلها بالأحكام الشرعية فالاحاديث الصحيحة حجة فيها فهي كذلك حجة في العقائد في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وسبب ذلك أن كثيرا من علماء المعتزلة كتبوا في الأصول فأصلوا أصلا تبعه عليهم بعض من كتب من أهل السنة وهم قسموا الدلالات إلى قسمين ظني الدلاله وقطعي الدلاله فقالوا بأن القرآن والحديث المتواتر قطعية الدلاس عفوا ظنية ثبوت وقطعية ثبوت قالوا القرآن والحديث المتواتر قطعية ثبوت أما الأحاديث الآحات حتى ولو كانت صحيحة فهي ظنية الثبوت هكذا قال والصحيح أن الحديث الصحيح. قطعي الثبوت أيضا وإن لم يكن متوتر ليه ظنية الثبوت يا جماعة كثيرا ما كنا ندرس هذا قديما وما نلتفت ما التفتنا إلى هذه المسألة إلا قريبا. لما نبع عليها علماء السنه السنة وقالوا هم أرادوا ألا يثبتوا بعض العقاء فقسموا هذا التقسيم قالوا ظني ثبوت الحديث الصحيح لي قالوا القران القرآن الثبوت ثبوت متواتر آلاف عن الاف ملايين عن ملايين والحديث المتواتر مثلا عشر عن عشر عن عشرة أو أكثر أما الحديث الصحيح فممكن يرويه يكون مشهورا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو عزيز عن على على أو غريبا واحد عن واحد عن واحد فهذا ضمني الثبوت يعني ممكن يخطئ الراوي نقول لهم أنتم تقولون ذلك لأنكم لا تعرفون الشروط الدقيقة التي وضعها علماء مصطلح الحديث فإن الإمام البخاري رحمه الله سمع عن شيخ يحدث فذهب ليأخذ عنه رجل ثقه صادق تقي ورع عالم لكنه راه يحمل في ثوبه حجارة لأن فرسه بعدت عنه ونشزت عنه بيعمل لها بثوب هكذا لكي تاتي فيمسكه فقال يكذب على فرسه لا اخذ عنه حديث رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم كانوا لا يأخذون الحديث عن مخروم المروءة صالح صادق يقيم الليل لا يكذب لكنه يأكل في الشارع ماشي يأكل. لا يأخذون عنه الحديث إذن هؤلاء كانت لهم شروط دقيقة وشديدة جدا في أخذ الحديث عن العلماء فكيف نقول بأنه ظني وحتى لو كان ظنية ثبوت فإننا نتعبد لله عز وجل بالظن الغالب فكثير من الاحكام الشرعية ثبتت بالظن الغالب لا يشترط القطع في كل منها إذا الراجح كما قال المصنف أن الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإلا بيكون متواجد الضالة الخام الحديث الصحيح نتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذه خمسة شروط لصحة الحديث. نتصل سنده اتصال السند. برواية العدل. العدالة في الرواية. الضابط. الضبط في الرواية. عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ. انتفاء الشذوذ. ولا علة قادحة. انتفاء العلة القادحة. اما الشرط الاول اتصال السند ما هو السند يا احبابي ما هو السند ها؟ احسنت بارك الله فيك خذ هديه السند سلسله الرجال الموصله للايه للمتع يعني لو قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وذكر متنا هذه السلسله اسمها سلسله الايه السنه ما هي بدايه السلسله قال, قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدايته عبد الله بن يوسف ولا بداية السند ابن عمر،, عمر. ها؟ عمر ابن عمر آخر السند. ابن عمر لأنه عن ابن بداية صحيحة. بداية السند هو الصحابي. بداية السند هو الصحابي. ونهايته عند البخاري، نهايته عند مسلم، عند أبي داود. واضح؟ لو سقط الصحابي لو سقط من بداية السند راو لو سقط من بداية السند راو نسمى السند أيه نسميه مرسل أحسنتم نسميه مرسلا نسميه مرسل كويس طيب لو سقط من آخره راو إن الله يعني عبد الله بن يوسف البخاري أفقه عبد الله بن يوسف قال قال مالك اخبرنا ناس عن ابن عمر بهذا يسميه معلق احسنتم اذا اذا سقط من اوله فهو ايه مرسل واذا سقط من اخره معلق لو سقط راو من وسطه منقطع قطر لو سقط راويان متتابعا من الوسط معلق. يسمى معلق يسمى طيب هذا الراوي هذا الاسناد سواء من اوله او من اخره ام او من وسطه راوي واحد او راويان على التتابع فان هذا الارسال هذا الاسناد ضعيف لانه غير متصل فقد الشرط الاول وهو ما اتصل سنده برواية العد من هو الراوي العد؟ لعداء لإذن أن يكون خاليا من أمرين من خوارم المرؤة وموجبات الفصل أحسن إجابة صحيحة فضل هذين عما جهولنا هدايا موزعة فين إدارة المزج المزج دولة أيها قلنا يلا هدايا بسرعة موزعة على الناس دي الناس الممتازين دول. العد الراوي العدل من هو الراوي العدل هو الذي الراوي العدل هو الذي خال من خوارم المرؤة من خوارم المرؤة وموجبات الفسق تمام الضابط موجبات الفسق يعني اين يعني بإصرار على صغيرة او اقتراف كبير باسم مجبات الفسن عن مثله أي استمرار العدالة والضبط في كل درجات السنة من غير شذوذ ما هو الحديث الشاذ نعم أحسن مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه او مخالفة الثقة لمجموعة الثقات فهذا يسمى ايه يسمى شاذ، ولذلك حكم كثير من العلماء على حديث تحريك الاصبع في التشهد بالشذوذ، وسوف يأتينا هذا ان شاء الله في الترجيحات، لان زائدة ابن قدامه روى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يحركها يدعو بها ورواه إحباشا الراوي ثقه يشير بإصبعه عن نفس الشيخ الذي روى عنه زائدة ابن قدام يحركها هذه الراية زائده من ابن قدام وإحباشا الراوي رواه بدون يحركه يشير به طيب لما يكون فيه راوة عندنا مثلا زي الشيخ الالباني واخذ عنه اثناشر راوي، اثناشر تلميذ من تلميذ الالباني تلميذ واحد يقول يحركها سمعتم من الشيخ يقول يحركها احداشر تلميذ لم يقولوا يحركها يبقى في هذه الحالة ماذا نصنع نقول احتمال الخطأ وارد عند الواحد ولا عند الاحباشر عند الواحد اللي هي رواية يحركها ولذلك الوئة الامام مسلم اختار الامام مسلم يشير فيها ولم يذكر يحركوا اختار الامام احمد يحرقوه الوئة الامام احمد في المسند يحرقوه بعض العلماء احسنت. بعض العلماء الحديث كشيخنا الشيخ الالباني وشيخنا الشيخ ابو اسحاق حافظه الله ورحمة الله وشيخنا الالباني قالوا لا مناسات بين التحريك وبين الاشارة فالتحريك اشارة <تصفيق> واخذوا برواية اللي برواية زائل ابن قدامة وقالوا لا نوهمه والإمام ابن خزيمة جمع بين الروايتين جمعا آخر قال يشير بها يحركها يعني يرفعها ويظل رافعا اياها فقد حركها في الأول فلا منافاة بينهم هذا كلام ابن قزيمة رحمه الله على كل حال هذا فيكم إن شاء الله في ترجيح لما تتعارض روایات راوية مع مجموعة كيف نتصرف فيها لكن هذا على سبيل سبيل مثال الشذوذ فمن جمع بين روايتين قابل روايه زيد وقال لا باس بالتحريك ومن حكم عليها بالشذوذ وأخذ بلوقتي الحضار الراوي قال تشير فقط والخلاف زيادة سائغ من غير شذوذ والشذوذ قد يكون بزيادة في المتن وقد يكون بزيادة في السند شذوذ في السند وشذوذ في المتن ولا علة قادحة والعلة التنقسم إلى قسمين العلل الواضحة زي القطاع في السند يعرفه كل انسان او ضعف في السند يعرف كل انسان او قلب الاسانيد او نحو ذلك وهناك علل خفيه يدركها بعض المحدثين دون بعض وهم المتمرسون فقط كان يروي الشيخ يروي الطالب عن شيخه شيئا لم يسمعه منه يقولون وفلان سمع من شيخه اربعه احاديث ولم يسمع سواح هذا لا يعرفه الا المخضرمون من العلماء الرجال هذه تسمى بالعلة الحفية نعم الضابط الثالثة الحديث الحسن ما جمع شروط الصحيح ولكن خف ضبط احد روايه احسن عندنا الحديث ينقسم الى ثلاثة اقسام ما هما ما هم احسن الصحيح والحسن والضعيف اتفبل هديتك الصحيح هو الحسن والضعيف الصحيح عرفناه والحسن ما جمع شروط الصحيح ما هي شروط الصحيح من اللي حفظها ها؟ من اللي يقولها تفضل صال الصند برؤية العد الضابط عدم شو عدم الاحسن اتفضل هديتك احسنة الاجابة صحيح تمام ما جمع الشروط الصحيح ولكن خف ضبط واحد رواية رواية العدد الضابط يعني تام الضبط الضبط يعني ايه الضبط يعني الحفظ سواء كان ضبط صدر او ضبط كتاب ضبط صدر هو ضبط الحفظ حفظ الراوز كان بيتكلم من حفظه كشعبه والشعبي ونحوه وضبط الكتاب ان يروي من كتاب كالامام احمد ونحوه كان لا يحدث الا من كتابه رغم انه حافظ. ضبط الكتاب يعني يضبط كتابه تام تعرفين الضبط ده يا جماعه علماءنا دول كان لهم دقه في مساله الضبط ضبط الكتب ياتي التلميذ يسافر مثلا من بغداد كالامام احمد مثلا يسافر من بغداد الى اليمن لياخذ عن عبد الرزاق الصنعان عبد الرزاق يخرج الضحى قدام بيته ويجلس والطلب ايه جالسين من, الساعة من بعد الفجر قاعدين قدام البيت على الرمله كده على ما يطلع الشيخ جاء الشيخ وجاء المستملي معه بسم الله الرحمن الرحيم الكل بسرعه اقلام واوراق فيقول بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان والعدد كتير جدا ولم يكن هناك مكبرات فيقول المستملي حدثنا فلان ويقول عبد الرزاق قال أخبرنا فلان فيقول أخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيد نفس الكلام قال ويذكر الحديث والمستمع فلو قال الشيخ بسرعه كلمه وما سمعش المستمع يقول له ماذا قلت رضي الله عنك فيكرره فيعيدها كان ده نظام، وهم شغالين يكتبوا اللي يلحك يكتب يكتب واللي ما يلحقش هو حر. يكتب يكتب, يكتب يكتب يكتب يكتب وبعدين في جلسة ما جلسة العرض على الشيخ يجي جلسه جلسة العرض على الشيخ يعرضه واحدا واحدا مثلا جلسة دي في الصباح جلسة التحديث جلسة العرض في المساء يروح يبيض ما كتبه كان قد سوده في الصحيفه بسرعه يجيب كتاب ثاني كراسه ثانيه ويبيض فيه ويعمل في نهايه كل حديث دائره فارغه ويأتي ويقرا هو ما كتبه على الشيخ قلتم رضي الله عنكم أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان أخبرنا فلان أنا لبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك يقول نعم فيضع في وسط الدائره نقطة والحديث الثاني نقطة حديث الثاني يقول له لا هو فلان فيضبط صحا اضرب عليه هو فلان يعني مثلا عمرو بن سلم يقول لا أنا قلت محمد بن سلم الشيخ معه كتابه معه كتابه هذه العرضة الاولى ربما بعد خمس سنة يعرض على الشيخ مرة اخرى يعرض على الشيخ يضع نقطة ثانية في الايه في الدائرة مع كل عرضه نقطة فاذا راجع كتبه الدوائر الفارغة يبدأ لم تعرض على الشيخ الدوائر الفارغة نقطة كم مرة عرض نقطتين عرضتين ثلاث نقاط ثلاث عرضات عندهم دقه شديده في التاكد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاظه ما جمع شروط الصحيح ولكن خف ضبط احد رواته كان يقول العلماء عنه ايه صدوق يهل او ثقه له أوهام فهذا يكون حديثه حسنا حسنا لذات اما الحسن لغيره فهو حديث له مجموعة طرق ضعيفة بمجموعها تقوى الى الحسن الغير نعم الضابط السابق الحديث الضعيف ما قصر عن مرتبة الحسن اي فقد احد شروط الحديث الحسن لو قلنا الحديث الحسن ثم اتصل سنده بالوقت العد الخفيف الضبط عن مثله الى منتهى من غير شدود ولا علة فيكون إذا انقطع الاسناد فهو ضعيف إذا لم يكن ضابطا ضعيف إذا لم يكن عدلا ضعيف إذا كان في شدود ضعيف فيه علة ضعيف نعم الباب الثالث الإجماع وفيه ضابطان الضابط الأول الإجماع اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمتي. في عصر مجتهد الأمة اتفاق مجتهد الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور نعم الإجماع أنتم تعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعه الاعتماد على القرآن والسنة والإجماع والقياس لا يجوز أن نخرج رجلا من أهل السنة ونقول بأنه مبتدع وهذه أصوله هذه أصوله لكن لكن المعتذل مثلا يقدمون العقل على النقل فيقدمون العقل على القرآن عندهم العقل ثم القرآن ثم السنة مرتض الصوفيه الباطنيه صفي انواع في انواع منهم تقترب من اهل السنه وانواع تبتعد من عن اهل السنه اشدوا الصوفيه الباطنيه الصوفيه الباطنيه يقدمون الكشف والذوق على القران والسنه اذا لابد ان تعرف اصولها اصولك القرآن السنة الإجماع القياس هذه أصول أهل السنة أصول إلى الاربعه الأربعة أصول الصحابة والتابعين أصول السلف الصالح ولذلك لا يجوز أنك مثلا تختلف مع واحد في مسألة وتقول فلان هذا مرجي فلان هذا خارجي لا يجوز مثل هذا أنت الآن بتقريجه من مذهب أهل السنة والجماعه أنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصر على سنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة ما هي يا رسول الله هي ما, ما انا عليه الان واصحابي من بعد اذا هذه الفرقة الناجية التي هي على الكتاب والسنة بفهم سلف الامر حينما تقول فلان ليس من اهل السنة يعني من ايه من 72 وسبعين فرقة من 72 وسبعين فرقة انا دلت مع بعض الشباب كنا بنتناقش، نبلغ عنهم انهم يقولون قولا عظيم ايه يا جماعة قالوا المشايخ المشهورون الشيخ فلان وفلان وفلان وعدوا افاضل المشايخ في مصر او من افاضل المشايخ في مصر لدينا لهم اثار حسنة والناس تكن له حبا عجيبا وقال هؤلاء مبتدعه هؤلاء مبتدعة. هذا الاخ كان يعني يعتنق فكرا اسمه فكر الشيخ ربيع المدخلي. الناس يسمونهم بالمداخلة الناس يسمونهم وانا لا احب هذه التسمية وهم يسمون الناس بالمبتدعه فقلت له ايه كل المشايخ دي مبتدع قال نعم قلت له طيب نتناقش لقاشا علميا بحتا بعيدا عن التهويل انت هتقول للمشايخ صفاته منعتما ونقول لك لا ده من اهل الفضل وكم من رجل انتابع على ايديهم وكم من رجل اهتدى على ايديهم دعك من الامور العامة فعنا تناقش ما الدليل على انهم مبتدع قال اسمع دليل ما عندنا في مصر حاكم اسمه محمد حسين مبارك والتعب هاد تقول لي عليه منع قال هذا الرجل كان حاكما مسلما قلوا بعدين قال وهؤلاء أستوا بجواز الخروج عليه والخروج على الحاكم بخوارج فهؤلاء من الخوارج قلت له أنا لن أناقشك فإن نغير الأحكام الشرعية إلى أحكام وضعية لن أناقشك في أنه كان يعذب المسلمين وكان يفتح المجال للراقصين والراقصات أنت شعرت بهذا كله قال حتى ولو غير الأحكام واباح الخمر وفعل وفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم قل اسمع وان جلب ظهرك وأخذ مالك إلا أن ترى كفرا بواحد هو مبارك كفر كفرا بواحد قلت له يعني كفرا بواحا قال كفرا بواحا يعني كفر كفرا لا يحتمل التاويل قال يا جماعه انا كافر ولا يهذ بالله او انتقل الى النصرانيه او اليهوديه اقل من هذا لا يجوز الخروج عليه ترى مع كل هذا الظلم وكل هذا الطغيان وكل هذا التطبيع ومن خرج على الحاكم فهو خارجي مبتدع خارج من اهل السنه قلت له يعني ايه رايك الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحيوان والشيخ العدو والمشايخ عديت لهم المشايخ قال كل هؤلاء ضلال مبتدعين من الجماعات النارية هم من اهل النار اتقي الله دول غلط دول غلط غلط الكلام ده قلت له طيب ايضا الا لن اناقشت انت تقول قولا عظيما على مشايخنا الفضله ادله لكن انا اناقش مناقشه علمي لماذا حكمت عليهم هذا الحكم والناس يرمونكم بالمداخله يقولون اسمكم المداخله وانتم تتبرمون هذا الاسم وتقول لا احنا اهل السنة وترمون غيركم بالمبتدع أنا لا احب هذه التسميات لماذا قال تعال وذكر كلام الامام احمد في اصول السنة ولا نخرج على امه ومن خرج فهو ضال مبتدع والامام فلان والامام علان لا يجوز الخروج على الامه وان وظلم وضل الإيمان الذي يحكم بما أنزل الله قال لا هم يقولون وإنجار وضرب أنا لم أناقشك في جواز الخروج أو عدم جواز الخروج قال محل البحث إيه؟ محل البحث بيني وبينك أن مسألة الخروج وعدمه اجعلها مسألة خلافية ومن خالفت فيها نقول إن اجتب فاصات فله أزرم أخطأ فله أزرم واحد قال لا من خالفنا فيها بعض المبتدع وهذا كلام ائمه السلف واذا كان عند دليل يخالف هذا هات هذه كتاب البربهاري وهذه اصول السنه البربهاري وهذا اصول السنه لعبد الله بن احمد وهذا, وهذا وجبت لكتاب كتب في العقيده والتوحيد قلت له جميل, جميل. ماذا تقول في الحسين رضي الله عنه قال بشباب شبابها للجنه بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام كنت له الحسين رضي الله عنه لما جار الخليفة الحاكم المسلم الذي كان يحكم بنا الله لما جار وظلم عمل ايه جهز جيشا وخرج بالسيف نصحه ابن عباس في مكة ادلس فرفض بعدما مضى بمرحلة ذهب ابن عمر وادركه ادلس فرفض والتقى بجيش الخريفة بجيش الحاكم وحصلت واقعة كربلاء المشهورة وقتل فيها الحسين رضي الله عنه. فالحسين خرج فالحسين خرج على الحاكم بالسيف. ماذا تقول في الحسين؟ اجتهد فأخطأ فله أجر واحد أو اجتهد فتصفر له أجران؟ أنت سميه ظالم مكذبا؟ فلا عود بالله ما أسميه ظالم. قلت الحمد لله. ماذا تقول؟ قال بس ده فعل صحابه واحد. انت اجيب فعل صحابي امام قول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما واضحا يقول الا ان تروا كفرا بواحد لا ننزع يدا من طاعة الا ان تروا كفرا بواحد والحديث الاخر يا رسول الله لما قال فتأثى يولع عليكم امراء يحيفون الى اخره قال اتل ننابذهم بالسيف، قال لا ما اقام فيكم الصلاة ماشي ومبارك كان بيصلي قال اه كان بيصلي الجمعة وكان بيشوف التلفزيون قلت ماشي صحابي واحد امام قول النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ما ينفعش قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل الصحابه تأجيب لك صحابي ثاني قلت له بعد مقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء. بأربع سنوات قام الصحابي الجليل سليمان بن صرد وقال دم الحسين في أعناقنا يا أهل الشام نحن هل هلّى لنقوم على هذا الحاكم الذي قتل الحسين تكون جيش الثوابين وكان قائده كان قائده الصحابي سليمان بن صرد وحدثت موقعة عين الوردة المشهورة قتل سليمان بن صرد وقتل بعض الجيش وفر الباقون ومن من فر من هذا الجيش سعيد بن جبير رضي الله عنه تابعيه المشهور قصته مع الحجاج معروف أتستطيع أن تقول بأن الصحابي الجليل سليمان بن سورة الضال المتبقى قال لا تمام أجيب لك صحابي ثابت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما خرج على الخليفة خرج وانتزع منه ملك مصر وانتزع من خليفة ملك المدينة و عشان بن عبد الملك سير إليه في مكة الحجاز نسب الثقافي وضرب الكعبة بالمنجليق وحصل في الموقع وقتل في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هل تستطيع أن تقول لأنه ضال المقتدى أنه خرج على الحاكم لا الله أبو الثلاثة من الصحابة خرج. قال لو ان عقد الاجماع بعد زمن الصحابه على عدم الخروج على الحاكم ومن خرج بعد ذلك فهو ضال مبتدع. هو مصر قلت له يعني قال لي هات لي واحد من التابعين خرج قلت له اجيب لك واحد من التابعين خرج من هو الصحابي قال الصحابي هو من راى صلى الله عليه وسلم ومات مسلمه قلت له من هو التابعي التابعي من راى من رأى صحابيا ومتى مسلما قال لي نعم يعني اللي يرى صحابي يبقى ايه تابعي اربعة آلاف مقاتل خلف سليمان بن قال ايه عقد الاجماع بعد زمن الصحابة والتابعين على عدم الخروج على الحاكم قلت <تصفيق> <تصفيق> له ماشي يعني مفيش ما حد نقل إجماع قالوا قال اللي بعد ذلك هات أي واحد نقل إجماع أولا من ناحية الأصولية هذا الكلام غير دقيق كما يقول شغل سلم تمي الإجماع الصحيح إجماع الصحابة والتابعين وكل إجماع بعده مشكوكم فيه لكن أنا أقول لك حتى لو كان هذا الكلام الصحيح يمكن أن ينعقد الإجماع انا ممكن اذكر لك اشياء بعد سنة 200 هجرين لاني تبهات قلت له هات الحديث اللي انت بتستدلي بيه حديث عبادة ابن الصامد با يعنى النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعد في المنشط والمكره في العسر واليسر على اثرة علينا وان لا ننازع الامر اهلا الا ان تروا كفرا بواحد عندكم الله فيه برهان الحديث ده رقم في البخاري سبع تلف ستة وخمسين افتح فتح البقر حديث رقم سبع تلف ستة وخمسين شوف فتح الحافظ بيقول ايه. حافظ لم يتوفي سنة كامل سنة كاملية معه ها احسن في الاجابة 852 هجرية يعني في القرن التاسع الهجري توفي سنة 852 هجرية يقول الحافظ ونقل ابن التيم عن الداودي قال والعلماء على ان الحاكم اذا جار وظلم وجب خلعه إن لم تترتب فتنة عظيمة وإن فوجب الصبر لم يقل إجمع لن نسمع ونطيع إلى آخره حتى ولو ظلم وجاء وجب خلعه إن لم تترتب فتنة فإن كانت فتنة وجب الصبر تبقى المثالة مسالة مصالح ومفاسق ولذلك قلت له وأنا ما شايخه ونحافظه الله كانوا في بداية الثورة يقول يا جماعة إجلسك بلاش خايفين من الفتنة خايفين يقتل الشباب لأنوا عارفين أمن الدولة وعارفين وعرفنا قوه السلطان كان يدخل الناس ويقتل وكذا فيخشى العالم ان يقول واحد روح بدن التحرير فيقتل ويبوء بدنك فيقول يا جماعه فلما تهاوى سلطان مبارك وملكه واوقع الله الفرقة بينه وبين وزير داخليته وسحب وزير الداخلية جنوده كالشرطه من كل الشوارع وخلت الشوارع من الشرطة بل عمل هذه المكيدة وقاموا حرق اماكن امن الدولة في كل مكان حينها ضعف السلطان وقام بعض المفسدين ليتسلطوا على الحكم حينها قال المشيخ ادخلوا وشجعوا ومسك المدلس العسكري وقال يا جماعة اي حد يترشح فتردد الناس أن يرشحوا صالحين أم نترك المسألة للعلمانيين فضرت المشايخ المسألة وقال أيها الصالحون من استطاع أن يصلح شيئا فليدخل في الأحزاب يدخل في الانتخابات إلى آخر هذا تاريخ يجب أن نحفظه وأن ننقله للأجيال حتى لا ينساه أحد لأنه أنتم اللي حافظين التاريخ ده وأنتم الأمناء عليه فهذا ابن التيم ينقل الخلاف فالمساله انا لا اقول لك بجواز الخروج او عدم جوازه انا اقول لك اجعلها بينك وبين الخلافيه انت لا ترى عدم الخروج وهو يرى عدم الخروج هو يقول لك انت مجتهد ان قصدت لك اجزا ابطا لك اجزا واحد وانت تقول هو كذلك لكن انت ترميه تقول ضال مبتدع خارج من الفرقه الناجيه من وسبعين فرقه ناريه ارفع يا شيخ انا هقول لك على حاجة واحدة بس. خلي بالك لما تناقش واحد ده يجب تكون واسع الصدر. حتى لو قال كلام انت لا تعتقد ولا تريد. لو قال كلام تافه حتى لازم تسمع. ده من يا شيخ انا هقول لك على. انت عملت فعل فعل فلان وفلان من الصحابة وفلان من التبعيل وفلان نقل اجمع ليه? نلجأ لي ده كله. ما الحديث واضح اهو? الا ان ترى كفرا بواحا. حديث واضح. تعرف. تعرف الشيخ لو جال معصية انبواحن لو جال إيه من بواحن يبقى فيه أخذ مرد إنما قال كورفا انبواحن لنتج هتقلع عرصي الله ما تجمع روايات الحديث ولا تقف عند كلمة واحد كطريقة الحافظ في الفتح يجمع روايات الحديث الواحد يقوم يوضح له المعاني كلها قلت حديث كورفا انبواحن كده قال الحافظ في الفتح في نفس الحديث تبع تلف وخمسين وفي رواية ابن حبان إلا أن تكون معصية بواح وفي رواية إمام أحمد إلا أن يأمروكم بإثم بواح إيه رأياني دلّبت الأمة مجمع على ذلك على عدم الكروز قلت له طيب أنا أو لما نختلف في قضية في فهم آيات أو حديث نلجأ إلى فهم من ففهم السلف الصالح قلت له جميل أنا, أنا كده معك تمام من هم السلف الصالح الصحابة والتابعون قل ارجع الى الصحابة والتابعين حينما خرج ثلاثة من الصحابة على الحاكم بالسيف حينما جار وظلم الصحابة الثلاثة اجتهد ورأوا ان الحاكم ان لم يعدل يجوز الخروج عليه وبقية الصحابة قالوا لا لا يجوز الخروج عليه فحصل في خلافنا شاء الله وقدر هذا الخلاف لكي نقصد يبين في الفهم ما هو فهم الصحابة اللي اللي هم نقلونا الأحاديث دي كفراً بواحداً ده الأحاديث نقلها, بواحد نقلها الصحابة ما هو فهمهم قالوا من خالف ضال مبتدع فالثلاثه صحابة دول الله مبتدعين قال لا بلطلوا إذا فهموها أن هؤلاء خالفوا وأخطأوا فلهم أجر واحد كده ترجمه واحد من الثلاثة في سير علام النبلاء ترجمت سليمان بن الصورة بن يقول, الح... يقول الحافظ الذهبي وخرج على الحاكم فقتل شهيدا وليته لم يخرج ليته لم يخرج قتل شهيد وفي ترجمة عبدالله بن الزبير واجتهد فخرج واجتهد فأخطأ يعني أقول ان العلماء او السلف الصالح فهموا هذه المسألة على انها مسألة خلافية قال لي خلاص انا معاك في المسألة دية لكن بقيت مسألة الاخرى قلت له إيه؟ قال هؤلاء المشيخ اباحوا الاحزاب واباحوا الانتخابات وهذه امور ضالة مضلة يقول انتسلمت الاول بالقضية قضية الحاكم قال لي اه يعني مسألة خلافية يعني اللي خلفك فيها مفيش مشاكل قال لي خلاص قول طيب باقي ايه قال لي باقي مساله ال... عشان قضية الإجماع دي قال لي باقي مسألة الأحزاب قلت طيب ايه اللي عندك في الحزب قال لي اولا كان المشايخ يقولون الديمقراطيه كفر وشركه الديمقراطية لا تجوز وبعد الثوره قال الديمقراطيه تجوز العلماء غيروا وبدل فليحكم الله لا تقل ذلك ده غيره مش كان فلان وفلان كان يقول الديمقراطية كف لا تدخل في الانتخابات ولا الأحزاب أيام مبارك وعيام السباة إلى آخر دلوقتي قلت له دخل والتلطل العلماء والمشيخ دول بالثلاث احتمالات احتمال الأول أن يكونوا غيروا فتواه من أدل رشوة أو مال أو الحصول على مصر احتمال الثاني أن يكون العالم غير فتواه كأي عالم الإمام الشافعي كان ماذا المذهب القديم والمذهب الجديد الإمام أحمد له روايته الاحتمال الثالث أن يكونوا غيروا فتواهم لتغير الواقع أنت تعتقد انهم اخذوا فلوس لا لا لا قلت له كلام جديد يبقى عندنا الاحتمالين يكونوا غيروا اجتهادا أو مع تغير الواقع وأنا أقول مع تغير الواقع جلو هل الواقع يغير من الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان ومكان لا تتغير أبدا ولو تغير الله. هلأ انت كده هتخالف الأصليين الأصليون يقولون تتغير الفتوى بتغير الواقع جل حتى القاعدة الأصليية تحتاج إلى دليل قلت له ماهم طبعا ما دمش من عندهم معهم أدلة جلوه قلت له الرجل في حالة اليسر هل يجوز له أن يركل الميته لا. وفي حالة العصر يجوز وان يأكل الملد يجوز ولا يجوز يعني خلاص هيموت في التحراء يأكل ملد ولا يأكلش يأكل. لماذا تغيرت الفتوى في حق رجل واحد لتغير واقعه من اليسر الى الاسر فكذلك قال العلماء تتغير الفتوى بتغير الواقع الى اخر الليل المهمة في النهاية الراجل ربنا هذا وطارك هذا الفكر بفضل الله سبحانه وتعالى عليكم في مثل هذه النقاشات. فنقول بأن الإنسان يجب أن ينظر إلى الاجتهاد فقوله الإجماء اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمة يعني الأمر من الأمور الشرعية مجتهد الأمة يقلد بهم غير المجتهديين فاتفاق غير المجتهدين ليس بحجة بعد النديس عاصرنا يعني يمكن أن يشتير الصحابة فيجمعون على شيء في عصر الصحابة هذا اجماع الصحابه أو اجماع التابعين الى اخره في عصر من العصور حتى في عصرنا هذا جمع في عصرنا هذا لو أجمعت الأمة على شيء فهو اجماع زي مثلا إيه؟ التبرع بالدم هذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والله الامه الان لا اعلم احدا يقول بحرمه التبرع بالدم لان الاطباء توضح لهم المساله ان الدم بيغير نفسه بنفسه والإنسان لما يتبرع بلتر الدم ولا بتاع ده انفع للمتبرع لان دمه بيتجدد فده خلاص لن يخسر شيئا وسيساعد مسلما كتب مع كتب كترت حلاوه وشغل كمان الهبشر هذا يوقف فالان في اجماع على ذوث التبرع بالدم في قضايا لسه فيها خلاف زي زرع الكلاوي وزرع الكبد وكذا في خلاف لاختلاف وجهات نظر مجتهدين في مسألة الضرر العائد على المتبرع لكن الدم خلاص اصبح في اجماع واجماع الامه على حرمه الفوائد البنكية لم يقل أحد معتبر ان الفوائد البنكيه مباح نعم الضابط الثاني الاجماع السكوتي حجه عند بعضهم الاجماع السكوتي ما هو ان يقول الصحابي قولا فيشتهر ولا ينكره احد فيسمى بالإجماع السكوتي وهذا كثيرا ما يستدل به الإمام الفقيه المجتهد ابن قدام رحمه الله في المغنى فيقول وهذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابه فهذا يسمى بالإجماع السكوتي لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة وقول قول المصنف حجة عند بعضهم لأن بعض العلماء لا يعتبروا حجة بعض العلماء لا يعتبروا المسكتة حجة لكن الراجح أنه حجة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة لأن اجتهاد الصحابة لانفسنا خير من اجتهادنا لانفسنا. الباب السابع القياس وفيه ثلاثة ضوابط. أقضاه الأول القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو شباب القياس وهو الأصل الرابع من اصول اهل السنه الكتاب السنه والاجماع والقياس واهل السنه متفقون على هذا لم يخالف الا ابن حنبل القياس الحاق فرع بأصل لعملة جامعة بينهم فمثلا لو ضربنا مثالا نقول الكحول المسكر شراب مسكر اسمه الكحول كحول ابيض مسكر لو شربه الانسان يسكر ما حكم الكحول المسكر طبعا في نوع مسكر ونوع غضر مسكر عظم وين حرام هات ايه تقول لا تقربوا الكحول صريح ليست هناك ايه حديث ينهى عن الكحول ليس هناك حديث إذا ليس هناك نص ينص بالتنصيص على عدم شرب الكحول فالعلماء يلجؤون إلى القياس يقولون يقاس الكحول على الخمر لعله الايه الاذكار فالاصل عندنا هو ماذا الخمر وحكمه حرام والفرع الملحق به الكحول والعله الجامعه الاذكار هذا هو القياس ذا القياس الكريم يقول أن رضاه صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام هذه قاعدة فقهية وليس حديث. بارك الله الله هذا ليس قول الله صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة. أي أحسن. في الآن على قول النبي عليه السلام؟ رضاه صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر خلاص انتهت القصة. طيب. ده القياس اسم قياس العلة. في ماء ثاني اسم قياس الشبه نقيته لانه يشبه مثل ماذا قياس الشبه قياس الشبه بارك الله فيك مثل قياس الاحواض على الاوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما كبت في الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه سبعا أولهن بالتراب طيب لو الكلب أكرمك الله لا حتى ثوبك هل تغسل الثوب سبعا أولهن بالتراب لا ليه لأن الثوب لا يشبه الإناء لكن لو انت واضع ماء في حوض أو في بني وولغ الكلب فيه او شرب لان في لفظ اذا شرب الكلب في احد الحوض تغسله سبع اولى هنا بالطوار نعم. نعم لانه يشبه الايه الاناء هذا اسم قياس الشبه قياس الشبه ومنه ايضا منه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث ام عطيه في صلاه العيد أمرنا أن نخرج العوافق ودوات الخدور إلى صلاة العيد ويعتذر الحيض المصلى يعني المرأة الحائض تشاهد صلاة العيد لكن تجب بعيد تعتذر المصلى فاستدل به جمهور أهل العلم على أن الحائض لا تدخل المسجد لأن المسجد يشبه مصلى العيد هذا اسم قياس الشبه نعم القابض الثاني اركان القياس اربعه أصل مقيس عليه حكم ثابت للاصل فرع ملحق بالاصل عله او شبه يجمع بينهما جميل أركان القياس اربعه أصل مقيس عليه قلنا الايه الخمر حكم ثابت للاصل حكم الخمر ايه حرام فرع ملحق بالاصل الكحول علة تجمع بينهم الافكار او شبه كما شبهنا بالايه اذا ولغ الكلب نعم الضابط الثالث شروط صحة القياس خمسة ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع مين ان يكون حكم الاصل حكم الخمر حكم الخمر حرام ثابتا بنص إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نص واضح في تحريم الخمر نعم أن تكون علة الحكم في الأصل معلومة بنص أو إجماع العلة يا جماعة تكون معلومة بنص لأن العلة تقسم إلى قسمين علة المنصوصة وعلة المستنبط فالعلة المنصوصة يقاس عليها أما المستنبطة لا يقص عليها لإلا المستنبطة لا يقص عليها ولا يتعلق بها الحكم يجي واحد يقول لك الله هي المرأة المطلقة عدتها كاملة كاملة 13 أدواع وإيه كمان 3 <تصفيق> حيضاء <فضل>. وإيه كمان <تصفيق> وابع الحمد. <تصفيق> الحمد أحسن إذا نحن عندنا المرأة المطلقة 3 إما بوابع الحمد وإما بثلاث حيدات وإما لو لم تكن بطحير يبقى ثلاثة إيه ثلاثة كويس <تصفيق> واحد يقول لا إحنا نقول ثلاث حيضات ما نقول ثلاثة أشهر وخلاص في <تصفيق> ثلاثة خمسة وعشرين في ثلاث حيضات 25 وفي ثلاث حيضات في سبعة أشهر وثلاثة أشهر وثلاثة. يعني واحد ودي مشكلة جدا في القانون الوضعي مش لجيلها لقد حل حتى الان والحمد لله محلوله في الشر رجل طلق امرأة وهي بتربع والمرأة دي ككثير من النساء اذا كانت بتربع بينقطع الحي ولا يرجع الا اذا فطمت تمام المرأة ظلت تربع ستة اشهر لم ينزل عليها ولا حيض واحد. بعد ستة أشهر من الطلاق فطمت فنزل على الحيض أول شهر مرة ثاني شهر مرة ثلاث شهر حيض عدتها كم شهر تسعة, تسعة أشهر تسعة أشهر قال العلماء ما دام معلومه أن المرأة التي حاضت معلوم سبب رفعه تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به يجي واحد يكلم المأزوم واحدة مطلقة أريد ان اتزوجها يقول له هي بعدها كم شهر يقول له شهرين ونص يقول له انتظر كمان خمسة عشرة ثلاثة غرط على اعقد لك عليها فيعقد عليها وهي لم طاح وما زالت في ذمة الأول فيتزوجها في العدة والعلماء متفقون على أن الزواج في العدة باطل شوف الإشكال احيانا نجهل بعض الاحكام الشرعيه نقع في اشكاله وفي حيص بيص لا عبرة بالشهور للمراه الحائض. لقول الله عز وجل قال تعالى باللاني. لا لا ان شاء الله يائسنا من المحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ده الأصل يعني ثلاث حيضات وفي سورة الطلاق قال ايه والله يائسنا من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم اليائسة اللي هي ايه كبيرة في السن خلاص انتهى حيضها عندها في اتين سبعين سنة واحد عاوز يتجاوزها اللي عريفها عنده مئة وعشرين سنة والعروسها خمسة وتسعين سنة ماذا؟ واللاء يائسنا من المحيض من نسائكم ان ارتبتم شكفتم يعني في العدة ان ارتبتم في عدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحبوا امرأة صغيرة لم تحت او طلع امرأة لا ينزل عليها الحيض عقيم يبدأ هنا بالاشهر للعقيم خالص لا تلا تحيد نهائيا او لا تنقطع حيضها ويائس عيسر ولا اياثنا من المحيض من نسائكم ان انقضت عدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن تمام ذي الحمله رضحه طب والحيض تروح فين تروح لسوره البقرة اللي قلنا بأنفسهن ثلاثة ايه والمطلقات ان تكون العلة لا معلش ما كاملتش الاقوم فيجي واحد يقول لك الله تاب ليه نبعد ثلاثة شهور ما الان هو ايه العلة ايه الحكمة من من العدة يجي واحد يقول لك ايه معرفة براءة الرحمة مين اللي جالك معرفة براءة الرحمة جالك هو كده معرفة براءة الرحمة حتى لا تتزاوج انسان اخر ويحام فاحنا ممكن بالتحليل في اسبوع نعرف ان هي حامل ولا لا يبقى العدة اسبوع لا يقول له العلة هنا منصوصة أو مستنبطة مستنبطة لا أعلم حديثا ولا آية تقول وعدة المرأة لمعرفة براءة الرحم لا ده العلماء اللي استنبطوا قالوا لمعرفة براءة الرحم وعلماء آخر قال لك لا ده شيء آخر لتطييب خاطر الزوج الأول ما تقدش الأسبوع دمعه والاسبوع اللي بعده مع غيره وجماعة اختلفوا قالوا لا لان الجماعة والطباء قالوا في كلام كده عن رحم المرأة مش عارف ايه بيتكيف مع الزوج الجديد الى اخير امور طبية اذا علا المستندقة فلا يبنى عليها حكم شرعية لا يستدل علاها لكن العلا المنصوصة هي التي يبنى عليها نعم ثلاثة أن تكون العلة مؤثرة في الحكم نعم هناك علة الغير مؤثره وكيف تعرف العلة المؤثرة علماء الوصول ماذا يسمعون بيعملوا عملية مي الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم يعني الصبر والتقسيم يأتي العالم إلى المادة المحرمة يقول الخمر محرم لماذا يقول الخمر صنعت من العنب أو التمر. الخمر سائر. الخمر لونه أحمر. الخمر مسكر. هذه أربعة أربعة صفات في الخمر. نريد أن نعرف لماذا حرمت الخمر؟ أحرمت لأنها صنعت من العنب والتمر؟ لا تموالين والتمر صنع منه المربات وكذا. أحرمت لأنها سائر. لا في سواء كثيره مباحه احرمت لان لونها احمر لا طبعا في مشروبات لونها احمر غير محرمه احرمت لانها مسكره نعم اذا العله المؤثره هي الايه الإسكار. نعم اربعه ان توجد العله في الفرع يوجد الإسكار الذي من سبب التحريم في الفرع المحرم نعم خمسة الا يمنع من القياس مانع اي أح أحيانا, احيانا يمنع مانع يعني ايه مثلا يعني رجل يقول يريد ان يتزود بتسعة <تصفيق> لماذا يقول قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم يصح القياس هنا لا يصح القياس ليه فيه مانع هذا والمنع هنا اسمه الخصوصيه خصوصيه النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> <تصفيق> وزيما ابن ثابت رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة اثنين لموقف فعلها تحفظون طبعا لما شهد ذا اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم باع له الناقه ثم جحد اليهودي وقال ما بعتك لما رأى من زاد على النبي صلى الله عليه وسلم في الثمن قال ما بعتك قال بعت قال ما بعتك هل مات شهود فسمعهم خزيمه بن ثابت لم يكن معهم شهود قال نعم انا اشهد قال تشت قال نعم اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا بما يقول على النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تشهد على شيء لم رايته يا خزيمه قال يا رسول الله انا اتمنك في امر السماء ولا ناتمنك في امر من امور الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بشهاده رجلين رضي الله واحد يقول عندنا راجل في البلد صادق جدا لم يجرب عليه كذبه ايها القاضي اجعل شهادته بشهاده رجلين قياسا على قضيه المثال يا صح هذا القياس لا صح لخصوصيه قدمها بهذا اذا الا يمنع من قياس مانع ونحن نعم الباب الثاني الادله الاستئناسيه وفيه سته ضوابط الضابط الاول اذا اجمع الخلفاء الراشدون على امر ولم يخالفهم احد من الصحابه فهو حجه على الصحيح الادله في الاستئناسيه يعني الادله التي يستانس بها قالت المصدر الادله التي يستانس بها في ترجيح الاحكام الفقهيه بعضها على بعض قال اول باظت اذا اجمع الخلفاء الراشدون من هم الخلفاء الراشدون ها اقول يا عمر بن عبد العزيز هيا هي, هي الاربعه الخلفاء الراشدين أو بطنه مره اخوانا و عليه هم يلحقون به في الشرف لا في الحكم اذا اجمع الخلفاء الراشدون على امر يعني على حكم شعيب ولم يخالفهم احد من الصحابه فهو حجه على الصحيح ما الدليل الدليل <تصفيق> ارفع يديك فعل عليك <تصفيق> احسنت الاجابه صحيحه تفضل يا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من ذلك علي عليها بالنواجه نعم الضابط الثاني قول الصحابي الصحابيه إذا لم يخالف قول الصحابي <تصفيق> قول الصحابي ان لم يخالف قرينه مرجح. مرجح قول الصحابي إذا لم يقال قرينه المرجحه يعني اذا لم يخالف غيره من الصحابه ليس بحجه ولكنها قرينه مرجحه فترجح الحكم على الحكم الاخر عندنا عندنا قولان في المساله نجد قولا فيه فيه قول الصحابه قول الاخر ليس فيه قول الصحابه تابعيني وهكذا فلرجح الراي الذي فيه قول الصحابه مثل ماذا مس مثل المصحف على غير وضوء مس المصحف على غير وضوء في قول اهل العلم قول الاول يحرم قول الثاني يجوز القول الأول يحرق قال به من الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مصحب المصعد كنت أمسك, أمسك بالمصحفي على أبي وهو يقرا فمددت يدي فاحتككت فمسست ذكري فقال لعلك مسست ذكر قلت نعم قال قوم فتوضأ لا يمس القرآن إلا تريك وقال به فقهاء المدينه السبع وقال به الأئمة انه قول ثاني قال به بعض الظاهريه قال به الظاهريه وبعض العلماء وبعض التابعين عندنا قول فيه الصحابي والقول الثاني ليس في الصحاب مرجحه قول الصحاب ولذلك قال الأمة الأربعة بأن مس المصحف يوجب الوضوء بأن الإنسان يجب أن يمثل أن يتوضأ مس المصحف الظاهرية قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر والمؤمن لا ينجس وأوله هذه الحادثة لا مطهرة هنا لأن المم لا ينجس طهارته طهارة مادية والفقاعة للطهارة معنوية يعني إنما المشركون مجال مجالسة الشرك المقصودة بها. نعم الظالث عمل أهل المدينة في عصر التابعين إذا لم يخالف الكتاب أو السنة فهو قريمة مرجحة وهذا استدار الإمام مالك غالبا يستدر بعمل أهل المدينة في عصر التابعين لأن الإمام مالك من أتباع التابعين لمن مالك يروي عن نافع عن ابن عمر ونافع وسعيد بن المسيء وهؤلاء كل تابعون يروي عنهم الامام عن مالك فالامام مالك رحمه الله يقول بان التابعين قد ورثوا العلم عن ابائهم الصحابه والصحابه ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينه كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيها حتى توفي صلى الله عليه وسلم فعمل أهل المدينة في زمن التابعين يعتبره الممالك حجة وصعيها أنه ليس بحجة ولكن قرينة مرجحة قد ترجح قولا على قبل نعم الضابط الرابع على الفقيه أن يستصفل في بالأحكام حتى يثبت ناقل صحيح أيها هذه المسألة المهمة لو عرفتها ارتحت في كثير من الاحكام الشرعيه تستصحب الاصل ولازم تعرف الاصول الذي ستستصحبها تصحبها هو واحد ينقل عن الاصل تقول له لا لابد من دليل وإلا فنحن على الاصل طيب خدوا عدة اصول كده اذكرها لكم الان الاصل في ذمه الانسان البراءه الأصل الثاني الأصل الأصل في ذمة الإنسان البراءة الأصل الثاني الأصل في العبادات التوقف والتحريم. ثلاثة الأصل في الأشياء العبادة الاباحه الأصل في الأشياء الإباحة أربعة الأصل في العقود والمعاملات الجواز الأصل في العقود والمعاملات الجواز هذه أربعة أصول في أصلين مختلف فيهم الأصل في الأبضاع والراجحة انه التحريم الأصل في الأبضاع الحرمه في اللحم اختلفوا فيها الأصطف اللحم الحرمة ولا اللحم الإباحة اختلف في الأصولين خلينا في الأصول المتفق عليها الأصطف الأبضاع الأبضاع يعني المني يعني الجماع أكرمك الله التحريم يحرم أن تجامع امراه أي امرأة إلا إذا ثبت لك عقد شرعي عليها أو ملك صحيح لها ملك لها كأن تكون أمة. لو قلنا مثلا الاصل الاول الاصل في ذمه الانسان البراءة وحبت جللك انت اللي قتلت ابنه يقول له لم اقتل شيء يقول لك دليل على انك لم تقتل لم تقتل هو اللي يجيب دليل ولا بذنة انت اللي يجيب يباين على المده انت لمدحة فيظل الانسان بريء الذمه حتى تأتي بشهود او ادله تدينه قابلت الرجل قال انت اخذت مني مئة ألف ايها القاضي اخذ مني ألف الف احلف واخذ المائه ألف لا ما تحلفش تحلف ليه الرجل ذمته بريئه حتى تثبت ذلك بالادله البينه على المدعي انت المدعي هل لا نطلب منك يمينة ولو حلفت لا, لا يقدر طب انا معيش شهود ده هو اخذ مني ال الف وكنا احنا الاثنين سوا خلاص يبقى اليمين على المدعى عليه لو حلف سيسقط حقك ايها القاضي هذا رجل فاسق فاجر قد يحلف كذبا حتى ولو قال يا رسول الله كما الصحيح بيقري قال الك بينه قال لا قال يمينه قال يا رسول الله انه رجل فاجر يحلف قال ليس لك الا يمينه لكن القاضي بياخد الانسان ويطلع بره لوحده اتق الله اتق الله انت لو حلفت هتاخذ الحق او سلسك الحق لكن خلي بالك عذاب الدنيا خير من عذاب الاخره أمامنا حساب بين يدي الله تبارك وتعالى الى اخره يخوف بالله اولا ثم ياتي ده من الذكاء القادم مش قوانين جافه كده بيطبقها لا لازم القاضي يشوف ايه القصه يعني في مره من المرات كنا في جلسه صلح وكانت حاله قتل واتمنى انكم تعملوا هذه الجلسات جلسات الصلح دي مهمه جدا والناس بتحبها والناس الان اصبحوا يقولوا لا نريد الجلسات العرفية نريد الجلسات الشرعيه اخواننا اصحاب هذه الجلسات عندنا بيحدثوا امامنا بالشهر سواء كانت مشكله على الارض مشكله على بيت واحد مطلق واحدة مش عارفين مشكلات قتل الى اخره فمشكلة قتل الولد القتيل كان هو الوحيد اخواته بنات وابوه مسك المسدس وقف في صلاه العيد يقول أنا هقتل فيه اثنين من العيله دي المهم تدخل الاخوه والبتاع وكذا واهل الخيرس لحد ما وافق على الجلسه الشرعيه وكان يوما مشهودا المركز كان فرحان ودنيا فرحانه وجل عملوا حواط المكان بالشرطه لتامينه ولفنا فجاء الشهود كانوا الشاهد تعال تعاد شهبا كان جاي يشهد ان هو ما قتلوش ده هو كان بيطلع المسدس كده ايه الطلقة طلعت يعني لم يتعمل روح يا ابن توضه تعال تعال حط دك على المصحف و مصحف كبير تحطه قدام لو جبت مصحف صغير كده يقولك ماشي احلف عليك بعدك على المصحف بعيدك على المصحف قل اقسموا بالله العظيم اقسموا بالله العظيم الذي يرى مكاني الذي يرى مكاني ويسمع كلامي ويسمع كلامي ويعلم خفايا نفسي ويعلم خفايا نفسي ويستطيع أن يميتني الآن ويقدر أن يميتني الآن أن أقول الحق ولا أخاطف الله لأخذ هذا خلاص يلا قل لي اللي حصل هذا الحديثي دعم ماشي مش, مش حاجه يا الله وكار. يا جماعه من ده واحد ثاني كان معاه فلوس امانه وراح يوصلها ادعناها اتسرقت منه الى اخره والسياره والبتاع ومش عارف ايه وهم جم شكين فيه شكين بس ما فيش شهود فأرجوهم أحل أحلك يا جماعة أحلك فالمهم كل واحد يجال الكلام فخصوا بجلب في غرفة لوحده، قلت له أنا عارف متواجد صالح وصادق ومؤمن وكذا وأمنا لأخوناك بس هنهم ليه هو الإشكال عندنا من الشرق تقول لازم تحلوه انت عندك كم ولد جالي ثلاث عياد أصغر ولد عنده جديه اللي عنده ثلاثين احنا الجلسه هتبقى بكره إن شاء الله هجيب اصغر عيل عندك لو عنده سنه وتحط على رجلك وهتحس انت عارف ده مين عندنا الجذال قال زياد بتقول بتحلف بالله ان كنت كاذبا ان ينتقم الله منك ومن ولدك في الحال ده انا ماشي خلاص الحمد لله انا صادق قلت خلاص تروح وان شاء الله جلستنا بكره باذن الله على فكره الكتك بعد ساعة اتصل بي السلام عليك عمي الشيخ عليكم السلام عاوز من الموضوع دي انا هجد الفلوس بس بالتقسيط بس اتخلصني من القصة دي ماشي فيش مشاكل هنصر عليك وتمشي المسالك فالقبائل دي تحتات ده بثمين علماء الفقه تغليد اليمين كان مغلدون اليمين فيقول لن احلفك الا عند المنبر يجي عند المنبر المسجد ويحليف فما حليفه في اي مكان طب احنا جبنا المصحف لمجال الهتك بالمصحف ولا حاجه احنا بس اللي نعم يقول على الفقيه ان يستصحب الأصل الأصل انه بيتداعي عليك انك انت واخد منه ألف جنيه الأصل براءه الذمه نعم آه. في النبي صلى الله عليه ثلاثة <سؤال> <سؤال> لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معدام الأليم رجل حلف على سلعة كاذبا بعد العصر فالعلماء قادر منه الاستنباط اللي ما يحلفوش ألا بعد صلاة العصر ويقف ويألك هذا الوقت تغليب ويغلبونه يقول مش حليفك ألا باقي باقي عشر تيام على دخول أشهر الحرم فحليفك في الأشهر الحرم مهاكدة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم <تصفيق> لا علاقة بالشك المسألة يا اخواننا مسألة يقين مساله مسألة القصص اللي هنا الدم اللي احنا حكمنا فيه حكمنا بخمسمائة الف مئة ناقة ونقض خمس تلاف اجد الف وخدنا الراجل صاحب الدم ابو القتيل وعدنا بالنصف وقرأه بتاعته تنازل عن خمسين الف دنين وحكمنا ب الراجل والناس كانوا فرحانين والبلد كلها بتزار غادهم لحقن الدم. انما انا شاكك ان فلان كذا وشاكك ان كذا هذا الشك لا عبره به كل الشهود لا بد من الشهود لو انت متاكد انه لطف وسارق ولم تثبت بينه فالعلماء اتفقوا على ان القاضي لا يحكم بظن نفسه ابدا الضابط الخالص المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يقال نصا ايو المعروف عرفا كالمشروط شرط البلد دي اسمها ايه فقوس. فقوس اقرب بلد بتركو منها ايه ابو كبير مك ابو كبير لفقوس السياره بتاخد كامل بتاخد جنيه 30 جنيه جنيه جاء واحد ركب من ابو كبير الى فقوس ولما جه ينزل بيعطي للسائق ربع جنيه قال لي عم هجني قالوا لي اول انت اشتركت عليه انا ديك اللي انا ربع جنيه لو انت لو قلت لي جنيه ما كنتش ركبت ده احنا عندنا بنركب مسافه جديده مرتين بنص جنيه مش هتدفع ربع جنيه قال يا جماعه استوجب يا جماعه الاجره كام قالوا جنيه قال حتى لو شهد أهل فقوس وأهل أبو كبير كلهم مش هتفعله غروبا جدا النبي صلى الله عليه المسلمون على شروقهم كنت اشترك عارفا انتم مشتركتش علي يا بيجني خلاص تأخذ اللي أقول لك عم فلما هنا يقولون المعروف عرفا كان ايه كإنما ما دام الناس كلها عارفا ان الأجرة كده المعروف عرفا نزل واحد بالشنطة تجي كده على الموجه فجي واحد تاعتك. اوصلك يا باشا جل جل حط, ال... حط الشنطة في التوب توك ووصلك يا باشا روح روح تعالى من الشارع ده الشارع ده ونزله طب ايه؟ جنيه طب جنيه ده هو انت اوصلك جنيه؟ انت قلت اوصلك ماشي بس خلاص يعني فصلني <تصفيق> ده يعني انا واجب بالتكتك بتاعي على الموقع عشان اوصل الناس ببلاش واكل منين قال له والله احنا لم نشتغل يبقى في الحالة دي ياخد الاجره ولا ما يأخذ ياخد الاجره المعروفه أرفع. تمام لكن لو انت شايل شنطتين تجال وماشي واحد بين ماشي ده ف... والله هشيل عنك شويه هشيل عنك شويه خد هودمت لاخر الشارع وامشي كده وانت تمشي كده قال لك طب تحضر عشان امشي نهين طب متشكرين جدا قال لك متشكرين هكذا خمسة جميع خمسة جميع مين عشان اشدت معك الشمط رجل لا يعطى لا يعطى ليه أن العلماء يقولون من أعد نفسه لمهنة وجب له أجر النفل ومن لم يعد نفسه لمهنة وإن قام بها لا يجب له الأجر قاعدة مهنة تمام المعروف عرفا من اعد نفسه لمهنه فله اجر المثل ومن لم يعد نفسه لمهنه فلا اجر له المعروف عرفا كان مشروط بشر ما لم يخالف نص معروف حد فلان في مدينة فقوس معاه فلوس واللي يحب يستلف يروحه بس الناس عارفة ان هو ما بياخدش كتير بياخد 3% بياخد 3% بس يعمل حد الدين وما بديش اكتر من السنة. على 6 شهور 8 شهور سنة كله 3% الدين 20 ألفين يدين فأنت رأس خط عشر ثلاث من رجل ده عشر ثلاث جلت لا؟ النسبة ثلاثة في المين؟ أنا بظلومش حد هم ثلاثة في المين قلت له لا يديوش شرعا جلت لا بس المعروف عرفا يا أهل البلد تعالوا أنا بدي كام بثلاثة في المين؟ كله قال بثلاثة في المين يعمل بهذا العرف ولا لا يعمل به؟ لأنه خالفة نصر تمام الضابط السابق يشرع العمل بالمصالح المرسلة ما لم تخالف مصر المصالح المرسلة هي التي ليس فيها فيه نص احنا عندنا المصالح اخوانا ثلاثة اكتبوها مصالح معتبرة شرعا اثنين مصالح ملغاة شرعا ثلاثة مصالح مرسلة يعني لم يحكم فيها الشرع باعتبار ولا بإلغاء مصالح مسلحة ماشي مصالح معتبرة الشرع أحل الله عز وجل البيعة فقد اعتبر مصلحة البائع ومصلحة المشترك أحل الله الزواج اعتبر مصلحة الزوج ومصلحة الزوج وأحلى الله الاجاره والأحكام اللي ربنا احلاها اعتبارها للمصالح في مصالح ملغات وشارعة واحد بيقول لك ايه انت بتحرم الريضة ليه واحد بياخد مئة ألف بيفتح مشروع ربنا بيكرمه بعشرين ثلاثين ألف والرجل اتفق عليه على عشر في بس يبقى فيه مصلحة السؤال الريضة في مصلحة ولا مفوش في مصلحة حقيقيه لكن هذه المصلحة اعتبرها الشارع ولا الغاها الغاها وجه حرام انت بتحرم الزنا ليه الواد الشاب اكرمك الله هيتفتت ومش لاجب ومش عارف يتزوج فبيزني بوحد أكرمك من الله هو مش عارف الزواج هيكلف دلوقتي عشرين ألف هو بيذني فيها ويدي لها خمسين جنيه ويدي لها مصلحة خمسين جنيه ووجدوا مصلحة فوض نفسه هذه مصلحة؟ ها مصلحة معتبره ولا ملغاة؟ ملغاة اذا في مصالح معتبره شرعا ومصالح ايه؟ ملغاة شرعا وفي مصالح مرسلة لم يحكم الشرع فيها بإلغاة ولا باعتبار الناس وجدوا السيارات لما طلعت حوادث كثيره كثيره كثيره بالذات في المفارق فجم طلعين قانون. قال لك إيه؟ لما تكون الاشاره حمرا تقف ولما تبقى خضره تمشي خلاص اتفقنا على ذلك وصدر قانون المرور بهذا قال العلماء هذه المصلحه المرسله يجب الالتزام بها يعني لو الاشاره حمرا ممنوع تمشي حتى لو قدامك فاض طيب احنا نص الليل والطريق المقابل فاضي ممنوع مش الجزائر. ما ما في الجزائر وفي مصر في كل مكان هذا التزام من ناسقه طيب لو عديت العلماء يقولون تأف. ليه ممكن تكون انت مش شايف واحد جاي مندفع جدا لان الاشاره عنده خضراء فهذه المصلحة سنه لتحقيق مصلحة للمسلمين فيجب الالتزام بها بس واحد يقول لك, لك حمرة خضرة ايه حمراء خضراء الهمشي ما فيش ايه ولا حديث هات لي وحديث تقول توقف اذا كانت حمراء تنفذ <تصفيق> يا نعم ايه لا. <تصفيق> لا في حديث ولا في دليل بيقول له في مصلحه مرسله وانت تلتزم بها بس ممكن القانون يتغير في العالم يقول مثلا اذا كانت زرقاء قف اذا كانت زرقاء امشي وده كانت خضراء كيف ممكن ممكن مش ممكن اللي ممكن العالم كله يغير او دولة تغير تقول مثلا عند الخضرة تقف وعند الدرقه تمشي ممكن ولا مش ممكن ممكن بان فيش ايه ولا حديث هم خالفها هو عرف معين اتفق عليه تمام ولذلك واحد يقول لك ايه انا عاوز اخالف القانون, القانون قانون الجمارك قانون الضرائب قانون تغيير البطاقات قانون مش عارف ايه قانون ايه عشان ليا مصلحه اطلع بره او ادخل فيه او اعمل كذا او مثلا منزلين شقق لاهل سينا، فانا هروح اعمل عقد ايجار ليا في سينا عند واحد صاحبي ان انا مقيم هناك عشان اخذ الوظيفه اللي هناك او اخد شقه خدت يجوز ولا لا يجوز هنا قال العلماء لا خلي بالك بس ما تقولش يجوز او لا يجوز مره واحده اسال سؤال لو كان هذا القانون سنه لمصلحه المسلمين يجب الالتزام به ويحرم مخالفته واذا كان هذا القانون سنه لمصلحه فئه معينه او لمصلحه الحاكم او لمصلحه ناس معينين وليس مصلحه المسلمين لا يجب الالتزام به تمام لا يجب واحد مثلا زرع قطن باشر زرع قطن زي ما كان عيان البشراء خلاص نزل قرار ممنوع حد يبيع القطن على ما البشر يبيع القطن بتاعه واللي يتمسك يبيع القطن وحطه في السين في الحالة دي يبي السخالف ولا مش ال... يبي السخالف لأن ده قانون مصلحة واحد بعين لكن القوانين البخرة واحد يقول لك طيب الجمالك دي ليه اقول لك الجمارك اللي ما احنا نسأل نشوف يا جماعة يا الجمارك اللي انتو عملتها ليه الدول كل دولة عامله جمارك ليه قالوا الجمارك للحفاظ على الصناعات الوطنية لو احنا مثلا قلنا ما في الجمارك والحياة تطلع وتدخل بدون جمارك الصوب اللي انت لابسه ده مكلف عليهم في الصين مكلف عليهم في الصين 20 جنيه وهيجيبه ينقله لك هيكلف 40 جنيه هيدخل ب40 جنيه هيبيعه ب جنيه طب نفس الثوب في مصر هيكلف على المصانع 50 جنيه وعلى ما يكتب يدخل في 70 جنيه يبدأ المصر الصناعة المصرية نفس النوع ب70 جنيه والثوب المستورد ب جنيه الناس هتشتري المستورد يبدأ المصانع المصرية بتاع الأشواد ستغلق قل مثل هذا في الأوزية قل مثل هذا في الأسلحه قل مثل هذا في السيارات خلاص يبقى كل المصانع هتغلق كده احنا هنعتمد على الايه على الاستيراد طيب اراده الدول انها تادبنا قال لك امنع بس لمده شهر الاكل على المصريين انا حر مش هصدر لك هنموت بالجوع مش هعطيك ثياب هنعرف فالدول عملت ايه دولت نحمي الصناعات الداخلية اللي داخل بخمسين جنيه ده نحط عليه أربعين جنيه يبقى تسعين و... ويبقى المستورة بتسعين والمصر بسبعين واللي عاوز يشتري الغالي يشتري, يشتري يشتري يبقى تظل المصانع ماشي طب اللي أربعين جنيه ده نحطهم في في مصلحة المسلمين نبقى بهم مستشفيات ونبقى بهم كذا وكذا, وكذا القانون ده سنة لمصلحة مين المسلمين أنا بجأ زي بحدا من بره كلها من برا كل مصلحتي أنا جايب بسيارة ليه يقضوا علي عشرين الف جمرك ليه ما ليش دعوة مصلحة المسلمين ما ليش دعوة الدولة تخرب ولا ما تخربش ما انا يهمني ليه اهد صياد عبت على جمرك ليه امهرب هرب الجمرق اذا كما ذكرت لكم القاعدة عندنا اذا سن قانون لمصلحة المسلمين يجب الالتزام به يجب واذا سن قانون لمصلحة معينة او فردية لا يجب الالتزام به لا. الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية وفيه اسم عشر ضابطا الضابط الاول المجمل محتمل اكثر من معنى دون ربحان والمبين ما ذل على المعنى المراد ويحمل المجمل على المبين جميل المجمل محتمل اكثر من معنى مثل ماذا؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء القرء معناه الحيض ومعناه الطهر طب احنا عارضنا نعرف ايه المعنى ما ادأت الى السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة اجلسي قدر الايام التي كان يأتيك فيها قرءك ثم اغتسل يعني كان يأتيك فيها حيض للسنه بينت القراءه والحج والمجمل الصلاه قال تعالى واقيموا الصلاه الصلاه معناها الدعاء ولا معنتين اقوال وافعال مخصوصه تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم يا ترى الصلاه ايه المقصود بقوله واقيموا الصلاه جاءت السنه فبينت في البخاري صعد النبي صلى المنبر ووجه الى القبله وظهر الى الناس صلى ركعتين وكان كلما اراد ان يستر رجع القهقرة فسجد في اصل المنبر يعني على الارض بجوار المنبر بعد ما سلم قال ايه صلوا كما رايتموني بصر فهذا هو التفصيل للاجمال نعم الضابط الثاني العام هو الارض المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة دفعة واحدة كلمة دفعة كلمة دفعة لسه صحيحة صح دفعة دفعة, دفعة. زي كلمه اظافر ليست صحيحه الصحيح اظفار اظفار وكوارع ليست صحيحه والصحيح اكاعي اكاع الكات الاكاع فاء اكاع وكلمه فلفل ليست صحيحه والصحيح بالضم فلفل أحسن في عبد القادر كتاب في مجمع اللغه العربيه اسمه العامي الفصيح العامي الفصيح زي البدع بدعة فصيح اللحظة العام هو المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة يعني وأقرأ الخاص والخاص قصر حكم العام على بعض افراده ويحمل العام على الخاص مش العام شد بالليل العام مو على الخاص صحيح احنا عندنا عام وخاص عام وخاص قال تعالى حرمت عليكم الميته الالف واللام هنا العموم اي الميته كلها حرام بلفظ القرع ميته الدجاج حرام ميته الإبل حرام ميته السمك حرام ميته الجراد حرام لا هو القرآن استثنى من اسم القرآن هو ميتة السماء لو حرمت عليكم الميتة الميتة عم وتشمل جميع انواع واقعه الميتة بما فيها ميتة السماء وميتة الجراب والحيد كله تمام جاءت السنة فخصصت نوعين من الميت وهم الايه السماء والجراب والحيد فانا ميتة تنوذا فاما الميتة تنفع ايه حرمت عليكم الميتة والدم كل انواع الدماء محرمه سواء كانت سائله او متجمده جاءت السنه فخصصت نوعين من الدماء المتجمده وهي الكبد والطحال كبد ولا بالضم ولا بالفتح بالكسر أحسن في الاجابه صحيحه وطحال وطحال طيب الكلى ولا الكلى الكله احسنت مين اللي قال لك كده كلكم قلتوا خلاص هو كلكم تاخدوا انت قلت وانت انت كلام وانت قلت وانت كلام وانت ما خدتوش اذا العام هو اللفظ المستغرق طيب بمناسبه الناس لديه في حكم فقه ناخده بمناسبه الناس كان زمان في افراح الملوك وابناء الملوك افراح ابناء الملوك كانوا ينفرون على الحاضرين نفار فالعلماء كتبوا حكم النفار ليه لانهم كانوا ينفروا دنانير من ذهب على رؤوس الناس واحيانا كانوا يثرون الصقوق يعني زرف وفيه عقد بفدان ارض في المكان الفلاني بحدود الارض وينثروا بعقود وانت وحظك ممكن يطلع لك فدان هنا نص فدان فدان كده يعني فالعلماء بيقولوا ايه لو نثر نثار وقع الدينار وقع الدينار في حجر وانت ناد وإنسان جه حاطط يده عليه، وابع يده عليه، اللي بجوارك وابع يده عليه، هو لمن؟ دلو في حجره ولا لمن وضع يده عليه, لمن, وضع عليه؟ ولا لمن وقع في حجره لمن وضع يده عليه لمن وضع يده عليه لمن وقع في حجره وقع في حجره لانه وقع في حوزته تمام وقع في حوزته ولا يدس انضى يدك في حجر غيرك الا لابنك تمام وقع الدينار امامك وانت نائل فإنسان وضع يده عليك لمن امامه ولمن لمن وضع يده عليك احسنتم لمن وضع يده عليه. ده حكم النساء نحن ارضات الثالث ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منجلة العموم في المقام ايوه ترك الاستفصال بمثالة مهمة جدا قاعدة رائعة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال احيانا نبي صلى يقول كلمة انسان كان كافرا واسلم وكان متزوجا سبعه من النساء لما يسلم. يطلق كامل ثلاثة وتبقى كام؟ أربعة تمام طيب هنا اختلف العلماء على قولين الاربعه دول مين؟ والثلاثه اللي طلقهم مين؟ على قولي. القول الاول قال لك الاربعه عقود اللي في حياته بالتسبيب التاريخي وقعت صحيحه والعقد الخامس وما بعده وقع باطل يبقى من رقم خمسه سنه فوق حسب الترتيب التاريخي تلقى والقول الثاني قال يختار يختار اي ربعه سواء الاخيره او الاولى او كده على قولين طيب عاوزين نشوف فجاء جاء ابن غيلان الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم قال وكان تحت عشر نسوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم منهن اربعا تختر منهن اربع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفصل من اللاتي تزوجتهن اولا او اخرا وانما قال اختر اربع يبقى ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله الايه العموس المقال يبقى انت براحتك اختار اربعه الاولى او الثانيه او الثالثه او الاخير هذا معنى ترك الاستفسار في مقام الاحتمال واضح ولا اضرب لك مثال ثاني قالوا يا رسول الله ان نركب البحر ومعنى القليل من الماء اذا طبقنا دي عطشنا انا أتوبأ الماء البحر لم يقل الماء المعكو كثير ولا قليل لم يستفسر، لم يقل هتوغوذ كم يوم في البحر لم يستفسر، وإنما قال إيه هو الطهور معه الحل ميتك إذا يجوز أن تظل في البحر عشرة أيام فتوض الماء البحر سواء كان معك ماء كثير أو قليل لأنه يفصلا ترك الاستفسار، فهذا يدل على عموم جواز الوضوء من ماء البحر سواء كنت محتاجا لله وغير محتاج نعم. الظاهر الرابع الظاهر هو المتبادر الى الذهن عند سماع الله والتأويل معنى اخر يحتمنه الله والظاهر والظاهر لا يؤوس الله معلش الظاهر هو المتبادر الى الذهن عند سماع الله يعني يعني واحد يقول ايه بينما كنت في طريقي إلى المسجد لحضور هذه الدورة رأيت أسده الجفار ورائي أسد الحيواني اسمه أسد صح طيب لكن كلمة أسد دي تحتمل أكثر من معنى يقول استنوا اما اكمل كلامه قال بينما انا في طريقي الى هذه الدوره رايت اسدا يمسك برجلين كلاهما يريد ان يضربه فقال والله لا فرمى فرما بهما فجرح كل منهما يبقى الاسد ايه رجل قوي تمام ده احنا اول ما رأيت رايت اسدا تبادر الى الذهن ايه الحيوان ليس مؤثرا فلما اكمل اولناه ده لأ ده المقصود مش الاكثر المقصود رجل قوي تمام كده طيب عندنا نصوص القرآن والسنة ناخذها على ظاهر ولا نوول ان بهذه الشروط الثلاثه في بعض يعني مثلا بعض بعض اهل التاويل مثلا بيقول اهل السنة بيقول لهم ايه يا رب الله يقول لك يد الله قدرة الله يقولوا لا هذا تأويله تأويل نحن أهل الصلاة والجماعة لا نقول يد بمعنى القدرة ولا نقول يد تشبه ياد الإنسان ولكن يد تليق بجلاله وعظمة لا ندر كفيتها عين الله يقول لك العاية الله يقولوا لا لا لا أول العين بمعنى العاية ولا نشبهها بعين الإنسان ولكن لا نقول له عين تليق بجلاله وعظمة واضح قل لك أنا بتأويلش طيب بيقول لي عم تيجي مبتدئ يسالك يقول لك ايه وجعلنا الليل لباسا يعني ايه النوم النوم تقوم تقول, تقول لي لباسا اي ساترا يستر الليل بظلامه انت فسرته ليه لباس يعني بنطلون هو اللي لباس يعني بنطلون لا تؤو ولبنطلونا لا نعلم شكله وقيمته زي تقول نقول لا ما مش بقول خالص لا نحن نأول بالشروط الثلاثة دي لو انطبقت الشروط الثلاثة الأول عاد طيب يلا نسمع الشروط الشرط الأول الظاهر لا يؤول إلا بشروط ثلاثة عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر جميل الشرط الأول الله عز وجل له يد هل يتعذر حمل اللفظ على الظاهر أن نقول أن الله عز وجل له يد فريق بجلاله وعظماته لا ندري كيفيتها كما قال الإمام مالك والكيف مجهول يتعذر ولا لا لا لا يتعذر إذا نحملها على الضهر لا نوعه مين بدليل يرجع المعنى الآخر لازم يكون هناك دليل يرجع المعنى الآخر أنا لما جيت أقول إيه وجعلنا الليل لباسا أو ما مقدرش أقول جعلنا الليل بنطلونا اول ما يجي الليل وتغرب الشمس كل واحد يلاقي نفسه جه لابس بنطلون ما يتعب تمام طيب وبعدين اي بدليل يرجح المعنى الاخر اولتها الى السطر ان الليل يسر الدنيا بظلام طيب كلمه لباس اللغه توافق على ان كلمه لباس معناها ستر نعم يبقى يجوز أول هنا. نعم أن يكون المعنى الآخر مما تحتمله اللغة العربية كما أبحت له الدليل ده واقعي ان لما الليل بيجي يظلم على الكره والمعنى لابد أن تكون الثلاثة مشتنى نعم لابد أن تكون الثلاثة مشتنى أفضال حس. إن الله لا يمل حتى تمل. قال العلماء فيها قولان القول الأول يمل على فهم الناس ومقصوده لأن الله عز وجل لا يصيبه الملل وصفة الملل صفة نقص لا تلصق بالله جل وعلا ولا يوصف بها وقال بعضهم بل تؤول إلى قطع الثواب. لماذا؟ لتعذر حمل اللفظ على الظاهر أي نعم يقول قطع الثواب قطع الثواب يعني لا يقطع الثواب حتى ستوقف عن العمل نعم. الضابط الخامس النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو أقوى من الضغط النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد النص النص ده لا يحتمل معنى ثان فتتصرفوا اطعموا عشرة مساكين كلمه عشرة تحتمل 9 تحتمل 7 خلاص يبقى اسمه في الموضوع وهو أقوى من الظاهر لان الظاهر له معنى ظاهر لكن من يمكن يؤول لكن النص لا يؤول نعم الضابط السادس السياق من المقيدات من المقيدات احد المحتملات السياق حينما تريد أن تفهم معنى آية, معنى آية أو حديث تنظر إلى السياق من اوله إلى اخره تمام وتشوف هذا السياق سيقيد لك المعنى حينما يقول قائل رأيت عينا عين رأيت عينا نقول له ماذا تقصد بعين؟ لازم، خبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقنا أيها الأحباب الكرام خبر. ضابط السابع. الضابط السابع. الله عفوا الضابط السادس قال بعض رأيت عينا. فقلنا ماذا؟ قال رأيت عينا تنبض بالماء بالعين ايه؟ ماء. قال رأيت عينا يمشي في شوارع المدينة لقصود ايه؟ جسوس وهذا اذا السياق من المقيد. الضالب السالح المطلق ما كان شائعا في جنسه والمقيد ما قيده بوصفه قال المربق ما كان شائعا في جنسه والمقيد ما قيده بوصف المطلق مثل عتق رقبة عتق رقبة يعني يعني اي رقبة ذكر او انثى الى اخره والمقيد ما قيده بوصف كقوله فتحرير رقبة مؤمن يقيدها بالايمان الضابط الثاني لا يؤمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب لا يؤمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب نحن لا يجوز أن نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس لم يكن مؤمنة فتحرير رقبة من قبل أن يتمس أما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فقال بعض العلماء في الظهار لا يجزو إلا المؤمنة نقيدها بذلك القيد وقال بعض العلماء لا يعمل بكل آية في موضعها فكفارة الظهار عدت رقبة صغيرة كبيرة مؤمنة غير مؤمنة يجوز أما في, في القتل لا بد ان تكون مؤمنا هذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح لماذا لان الله شدد في القتل لعظم الجرم وقال لا بد ان تكون مؤمنا أما الظهار اقل بلا شك من القتل فاتفق الحكم والسبب لو اتفق الحكم والسبب فقط يحمل المطلق على المقيد فعندنا مثلا قول ربنا تبارك وتعالى في آية الوضوء يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلك إلى الكعبي تمام فهل قول الله عز وجل في المطلق والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نقطع يد من المرتق لا ليه لان سبب الحكم هنا هو السرقه وسببه هنا الطهارة للصلاه الاحكام مختلفه تمام فهنا لا يحمل المطلق على المقيم لكن في التيمم في التيمم قال الله عز وجل فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمتح بوجهه وكفيه وكفيه الجاء المخلوق المقصود باليد هنا الكف. نعم. الضابط التاسع الأمر للوجوب إلا بقرينة صاربة إلى غيره وله صيغ مشهورا بل أمر للوجوب كل أمر سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله تبارك وتعالى فولي وجوه الا ان تاتي قرينه تصريفك مثل قول الحبيب عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي هل يجوز الانسان يصلي بطريقه غير طريقه النبي عليه الصلاه والسلام لا لا يجوز لكن احيانا ياتي صارف مثل التخيير في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فهنا لولا اسمها صارف ومثل قول, الله قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال في يوم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حُطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد الأرض سبحان الله وبحمده وجد هنا يمنع الامر بالوجوب او القول بالوجوب قارينة الصرف ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثه لمن شاء اين قارينة الصارفه ممكن. لمن شاء الضابط العاشر الامر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر جميل كما تعلمون من هذه القواعد الاصوليه لفهم فهم القرآن والسنة فهنا يقول الامر بعض الحاضر يدل على حكم الفعل قبل الحاضر بعض الناس يقول يدل على الاباح ليس صحيح يعني مثلا قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل قوله تعالى كل وَاشْرَبُوا هذا أمر هل يترى يجب على الإنسان ساعة المغرب أن يأكل أو يشرب فإذا لم يأكل أو يشرب يأثن لا نقول قبل الصيام كان حكم الفائل الأكل والشرب مباح اذا يرجع إلى المباح مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله انتشر يعني اول ما تقضى الصلاة اضرب في الارض وانتشر واسعى للرسل طب هل كلمة فانتشروا دي بفعل امره هل يجب على كل واحد بعد ما يصلي يطلع بسرعه يمشي لا لا يجب ننظر الانتشار في الارض كان قبل الصلاة ايه مباح يرجع الى الاباحة اذا حكم الامر بعد الحظر يعني بعد النهي يدل على حكم الفعل قبل الحال الضابط الحادي عشر النهي للتحريم إلا بقرينة صارفة إلى غيره وله صيغ مشهورة النهي للتحريم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما النهي للتحريم يحرم أن تشرب قائما لكن نجد حديث ابن عباس شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزمه قائمة يبقى القرينه دلت على ايه على ان النهي هنا ليس للتحريم ولكن نهي تاديب واولى فالاولى ان يشرب الانسان جالسا فان شرب قائما فليس حرام فلا يحرم في حقه فقوله النهي انا قلت لك الأفضل والأولى أن يشرب الإنسان جالسا فإن شرب قائما لا بأس قال من صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما لان هناك الزحام ونحو ذلك فلم يستطع أن يجلس فالأولى الإنسان أن يشرب قائما أي ناهي للتحريم إلا أن يأتي عطوا أحسنتم صححوني لن ننسى فالأولى لو أن يشرب إيه جالسا نعم. فالناهي الأصل فيه التحريم إلا أن تأتي قرينة صارفة تصرفه إلى الكراهة أو إلى الإباحة نعم الضابط الثاني عشر إذا أنصب إذا أنصب إذا أنصب, إذا انصب... إذا انصب النهي على ذات الفعل أو شوق من شروطه اقتضى الفساد والبطلان اقتضى الفسادة اقتضى الفسادة والبطلان وإذا نصد على, على أمر مقارن لا يقتضي ذلك وإذا نصد على أمر مقارن لا يقتضي ذلك دي مهمه جدا ستفيدك في العقود ده آخر إن شاء الله نشرحه وبعدين نقوم إلى الصلاة أرجو أن تركز معه ما على أن حرام أي شيء ربنا نهى عنه وليس نقارينه تصرفه فهو حرام. هل نتكلم بذلك من حيث الفساد له الله يا جماعة له شقان، شق التحريم وعدم، وشق فساد الفعل وعدم فساد ممكن يكون الشيء حرام والفعل صحيح ازاي كيف يعني حرام والفعل صحيح من اللي يقوله عشان اديله هديه حرام والفعل صحيح ها؟ احسن تبارك الله فيك الوضوء من الماء مسروق حرام لكن الوضوء صحيح ولا باطل صحيح الصلاة في الأرض المقصود حرام انك لك الأرض لكن الفعل صحيح ما نقول لك احد الصلاة مرة, مرة, مرة. قد يكون الفعل حراماً والفعل, حراما والفعل صحيح لكن هنا متى يكون الفساد متى يكون النهي مفسدا للفعل بالكلية ومتى يكون حراما والفعل صحيح يقول اذا انصب النهي على ذات الفعل او شرط من شروطه تقتضى الفساد والبطلع <تصفيق> اسمع خذ هذا المثال روا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة أشياء نهى عن ثمن الأصناف والميتة والخنزير بدناه هنا منصب على ذات الفعل يبقى اللي البيع صنم حرام والبيع فاسد ولا يتملك ثمنه اللي بيع خمرة حرام والبيع فاسد ولا يتملك ثمنها اللي بيع تنزيل حرام والبيع فاسد فلا يتملك ثمنها سواء كان الصنم الصنم يعني التمثال يعني سواء كان الصنم ده من بتاع قدماء المصريين يصبح 15 مليون وانت بعت حرام تبنى هبيع واحدة 15 مليون اتصدق بيه باطلة وغير مقبولة اللي بيصال صنم نعم ثمن الاصنام يعني التماثل ولم يبح من التمثيل إلى لعب الأطفال بس الدباديب الأطفال تلعديها والكلام ده لحديث عائشة رضي الله عنه إذن نهى عن ثمن الأصنام طب الصنم ده ذهب لو بعته هذيه بعشرين مليون لو كسرته وسيحته هبيعه بثلاثة مليون ماشي كسره وسيحه بها بثلاثة مليون كل ده الخصار بنعم لاني بيقى الصلم نهى هنا عن ذات الفعل فالفعل باطل ومعنى الفعل باطل يعني ايه يعني البيع الباطل خلي بالك من حتة دي. البيع الباطل لا يتملك المشتري السلعة ولا يجوز لها أن فيها ولا يتملك البيع الثمن ولا يجوز لها أن يتصرخ فيها بإذا صب النهي على ذات الفعل أو شرط المشروف طيب وإذا صب على أمر المقارن يبدأ الفعل حرام والبيع صحيح مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المد. وقال اذا رأيتم من يبيع او يبتعه في المسجد فقل لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا طيب واحد معه محمول قال له محمولك كويس والله بكام 500 جنيه تبقى تبقى 500 جنيه وباع في المسجد وطلع بها نقول تأثم هذا حرام لكن البيع صحيح ولا باطل صحيح صحيح ليه ليه صحيح ليه لان النهي هنا عن المكان ايضا نهى الله على الجوجان عن البيع والشراء اثناء بعد اذان الجمعة الثاني بعد ما يصعد الخطيب المنبر ويبدأ يأذن المؤذن يحرم البيع والشراء في حق من تجب عليه الجمعة طيب الا المرأة طبعا لا تجيب عليها الجمعة الا المسافر لا تجيب عليها الجمعة طيب اتنين جايين مع بعض واذن المؤذن هم مشيين جل الله ايه اللي معك ده محمول بكم والله بتنزين ايه تب هاتهوت خذ بتنزين ايه بعد الاذان ودخل المسج يأثماني حرام لكن البيع صحيح ولا باطل البيع صحيح هناك فرق بين النهي اذا صب على ذات الفئر وبين النهي اذا صب على امر مقارن له هذه هي القواعد الاصوليه التي تفهم بها نصوص الكتاب والسنه قال لا يجوز لإنسان أن يفتي ولا أن ينصب نفسه مفتيا حتى يسهم وصول الفقه ولا بعض الناس يخطئ كثيرا في مثل هذا عرب حديث أو حديثين أو ثلاثة يجوز لا يجوز حرام حلال الإمام أحمد رحمه الله كان يسأل في المسألة فيقول لا يعجبني لا يقول حلالا ولا حرام الإمام الشافعي رحمه الله يقول أكره ذلك ويخاف يقول حلال وحرام هذا يدل على ورائهم وتقواهم لكن هات مسألة من اللي سوء الفعالي ما الشافر على المصطبة كده ومعات مجموعة من الناس واحد ميكانيكي واحد حداد واحد متجار واحد مهندس واحد دكتور ما لهمش في الشريعة حاجة خالص لا يحفظون لا القرآن ولا نصف القرآن ولا يحفظون ألف حديث حتى ولا تربع تا تربع قوات أصولية ويرأيوك يا جماعة تقول حلال تقول حرام لا يجوز ويجوز ولذلك قال العلماء إذا كثر علم الرجل قلت فتواه وإذا قل علمه كثرت فتواه ولذلك أنا أقول يا أخوان مسألة الفتوى بالحلال والحرام مسألة يجد أن تثبت فيها جميعا وأعلم انك لما تقول حرام أي أنك تخبر بحكم الله فقد تكون صادقا وقد تكون كاذبا ايها الاحباب الكرام اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يحسنونك قالوا فاغتنمنا احسننا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردك الحق ردا جميلا اللهم اهد ابناءنا و المسلمين اللهم اهد ابناءنا و المسلمين اللهم عبد اليهم الايمان وزينهم في قلوبهم وتلعي اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم واقهر عدوهم بقوتك يا قوي يا متين اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في بورما اللهم اجعلهم كلهم من خرجة وبكل ضيق مخرجة. اللهم حل علينا الامن والامان في بلادنا. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى اللهم هي له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه لاقامة العدل وتطبيق الشرع وجعله خيرا للبلاد والعباد آمين آمين وصل الله على محمد وعلى الله وآمين سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا ازدادت فيه مودتنا آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا وحبنا الله وكبرنا هذه والله عقيدة فيه لا مساعدةنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب.